ثلاثة. استمع إلى التعبيرات الآتية وأعدها ثم اكتبها بالترتيب الصحيح صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة العصر صلاة الظهر صلاة المغرب